نذكرين بالمسنى والوليد هم عباد الله في الزمن المجيد إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمارنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له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 يقوم في الصف الأول ودي بركة ملازمة المشايخ يعني يحمس سيد قطان الذي يروي هذا الكلام كان يلتمس الجدار حتى يقوم في الصف الأول أعانه على ذلك أولا أنه كان يتعبد بما يرويه ثانيا أن شيخه الأعمش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 فلم يجد إلا فرجة واحدة في الصف الأول أن يستهم ما عليه أنا باستغرب من بعض إخواننا وأنا أعلم وأقدر عاطفة هذا الذي يفعل هذا ولكن لا اثار في القربات ممكن إنسان يدخل المسجد في الصف التالت مثلا تبص تلاقي واحد في الصف الأول سايب مكانه وجاي عشان يشدك ويعزم عليك عشان توقف مكانه في الصف الأول اه انا عارف ان عنده عاطفة عايز يخلي شيخه يعني يوقف في الصف الأول كنوع من الإكرام وهذا لا يفعله ذو البصيرة لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن لم يجد إلا أن يستهما عليه لا استهما لأن نقدم الكبير ولا نقدم العالم ولا نقدم الرئيس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 حتى يؤخرهم الله تعالى يبقى تركك للصف الأول ده لا تواضع ولا زهد ولا الكلام ده. فيحيى بن سعيد القطان كان يلتمس الجدار وهو يريد أن يقوم في الصف الأول يقول أبو عوانة أبو عوانة اسمه الضاح ابن عبد الله ليشكري جاء رقبته وهو ابن مصقلة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 البخاري معلقا في صحيحه ووصله ابو نعيم في كتاب الحلية بسند صحيح عنه قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر دول يفضل جهلة اللي عنده حياء مش الحياء الشرعي خلينا اقول اللي عنده ضعف بيكسف ده لا يتعلم ليه؟ مكسوف يسأل فيظهر أمام الناس بمظهر الجاهل غير الفاه يفضل جاهل والمتكبر ده اللي مليش كبير اللي هو بول ده ابن مين في مصر ويطلع إيه الولد ده ده الدعيالي أو ده يفضل جاهل برده فكان الواحد منهم ربما تعمد أن يكون صفيق الوجه حتى يحتمل سوء خلق الشيخ عايز العلم اللي عنده عمليا فالأعمج بقى فاكهة المحدثين بيدوروا على حديث الأعمج بملقاط لثقته ولجلالته فكان يروح لأحو جتتهم عليهم فا اشترا لهم كلب كلب بقى من اللي هو كلب الغنم اللي هو ما بيرحمش يعني يشوفه ياكله على طول ف كل ما يسمع دبه رجلين المحدثين يقربوا من البيت يطلع لهم الكلب هو تلاميذ الاعمى زي مين يعني زي شعبه الحجاج زي سفيان الثوري زي زهير بن معاوية زي وكاة بن الجراح زي حفص بن غياث ناس بقى الواحد منهم لو دخل بلدا فبسق بسق فلحساها أهل البلد لصاروا علماء الواحد من دول من اللي أنا بسميهم دول ما فيش حد عارفهم ما يعرفونش الأهل التخصص بس اللهم الذين شغلون بالإسناد خصوصا حتى الفقهاء ما يعرفوش ولا اللغويون ولا المفسرون ولا الفقهاء ما فيش حد يعرفه غير محدثون بس شوف بقى لما يكون بقى شعبة لسفين الثور بيجروا قدام كلب كلب يطفشهم كده وبعدين الكلب يدخل الدار تاني تابوا لا ما تابوش ومراجعين تاني يمطلع عليهم الكلب فضلت المسألة دي فترة بقى من الفترات لحد ما في يوم الأيام بدأوا يقتربون من دار الأعمش بحذر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 لأن في بعض الناس بكل أسف أخذوا كلام الأعمش وكلام شعبة لما كان يرى طلبت الحديث كان يقول ان هذا الحديث لا يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ده, ده, ده شعبة اللي يقول الكلام ده فيقول لك حتى شوف شعبة بيقول لك عن المحدثين؟ اللي هم ضيعوا أعمارهم في حدثنا وأخبرنا ولم يكن عندهم فقه طب وإنت أيها المتكلم لو كنت فقيها ولم يكن عندك الأدلة اللي الجماعة دول جامعوها لك كنت حتفت بإيه لا مقصود الشعبة مقصود الأعمش بالكلام اللي زي ده أمر آخر تماما أمر آخر غير اللي ما يبدو وإلا إيه شغل شغل الشعبة كان إيه إلا أن يكون محدثا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 عشان يرحل الى بلد من البلدان ويجيب اسناد منكر لكنه غريب يستعين به في المناظرة ولا حاجة ولا الكلام ده فكان الشعب ينكر عليه ان ينفق الليالي الطويلة في اسناد هو يعلم انه ضعيف ويقول له لو اشتغلت بالصحيح او لو اشتغلت بقيام الليل او لو اشتغلت مثلا بالقربات او الصلاة او الكلام ده النوافل لكان احسن لك من هذا الاسناد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 اللي ما يعني أخذه هذا المشغب وحاول أنه هو يشغب عن أهل الحديث بذلك كذلك من شدته على الطالبة أنه طبعا الأعمش كان أعمى رحمه الله وأنا بقول أعمى لأن أنا واددت أن أقول كان بصيرا كان بصيرا فأخشى أن كلمة بصيرة ما تتفهمش لكنه كان أعمى لكنني إيه سأعبر عنه بالبصير كما ورد في بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من شدة على الطلبة أن جاءه رجل غريب فقال له يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسناده ما هو الأعمش مش راضي يحدث لا إسناد ولا مات فيقوم يقعد يحتالوا عليه يحتالوا عليه عشان ياخدوا منه أي أحاديث فيقوم يجيب له مات ها كلام يعني علشان الأعمش يقول له آه حدثني فلان عن فلان وكده بس دي ما كانش على الأعمش وكان كما قلت لكم كان شديدا وعسرا فقال يا أبا محمد حديثه كذا وكذا ما إسناده فأخذ بحلقه فنزقه في الحاط وقال هذا إسناده إذا كان عاجبك ما يقدرش يتكلم خالص ولا يقدر يرجع حتى لين لو رجعه هتبع فيه مشكلة أخرى وفي مرة من المرات كما ذكر الخطيب وغيره كان الأعمش فيه جنازة فواحد خد الأعمش كده من اندراعه وقال له أبا محمد أصطحبك يا أبا محمد وراحوا بعد ما خلصوا الجنازة وهم رجعين الأعمش زي ما تركن كان بصيرا أمل التلميذ الماكر ده أخذ الأعمش وفضل ينحرف به شوية شوية شوية بالراحة كده حد ما والدفن كان بعيد جدا عن البلد فقال له يا أبا محمد أتدري أين أنت قال له لا قال أنت في جبانة كذا وكذا يعني جبانة بعيدة خرص عن البلد والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديثا شباء اللي مش راضي يحدث قال له بقول له ما إسناده أم لزء في الحيط وقال له هذا إسناده ده جايب كاشكول متوراء بقول له بره مش هتروح البلد إلا ما تملأ للكاشكول ده فجعل الأعمش يقول حدثنا فلان وحدثنا فلان مللوا الألواح طبعا الأعمش ما يعرفش روح البلد لوحده عايز يحتاجه إلى قائد يعني فضل ماشي به الأعمش متغيز عليه بيغلي يعني من جواه على هذا التلميذ أول ما وصلوا إلى البلد من سكات أم التلميذ ده مدي الألواح بتاعته المين لواحد صاحبه كده وعارف الأعمى شاعمل في إيه لما وصل الدار أول ما وصل الدار قال وصلت إلى باب الدار يا أبا محمد فمسك فخناه وقال خذوا الألواح من الفاسق فقال قد ذهبت الألواح يا أبا محمد قال كل ما حدستك كذب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 علشان تطرح نفسها بين تحت قدمي الأعمش هو العلم كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم <تصفيق> ويعني وقت البرنامج انتهى فلعلنا نرجع إليه مرة أخرى إن شاء الله تعالى والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه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 الناو الوليدي هم عباد الله في الزمن المجيسي سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب